إحداهما لا يحل اختارها الخلقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلا يحل ما عليه كالجنون قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل تقدم لنا إذا أفلس وعليه دين مؤجل فلا يحل لأن الرجل باق وذمته قابلة فيبقى الدين في ذمته وإن قسم ماله الحاضر على الغرماء الذين قد حلت حقوقهم وهنا فيما إذا مات والموت يختلف عن الإفلاس لأنه في حال الإفلاس يفلس اليوم ثم ربما بعد أيام أو أشهر يسوق الله له رزقا فيسدد ديونه أما بالموت فقد انقطع وانتهى يقول المؤلف رحمه الله تعالى ففيه روايتان يعني هل يحل الدين ويقال أعطوا الرجل حقه ليستريح ميتكم لأنه معلق بدينه ولتتصرفوا في التركة وليأخذ الغريم حقه ويستريح أم لا يحل لأنه حق للميت قبل موته يورث عنه بعد موته فهو حق له يورث عنه قال رحمه الله إحداهما أي الروايتين لا يحل اختارها الخرقي معلف المختصر المعروف الذي عليه المغني فالمغني بمثابة الشرح لمختصر الخرقي رحمهم الله لما اختارها الخرقي قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته ترك حق أي حق مال للورثة اختصاص للورثة طلب قصاص للورثة تأجيل حق للورثة من ترك حقا جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حق يشمل أمورا كثيرة ترك حقا من الحقوق ينتقل لورثته قال والتأجيل حق له لأنه إذا كان عليه دين مثلا يحل في شوال فلا يصح أن يطالب به في رجب قال انتظر حتى يحل يسوق الله رزقا والتأجيل حق له فلا يملك أحد أن يعجله عليه فينتقل هذا الحق الذي هو التأجيل للورثة لأنه لا يحل به ماله قال لو كان الميت له حق على زيد مؤجل هذا الحق إلى شوال ومات صاحب الحق هل نقول أعطونا الحق الذي لزيد لأنه مات لا فموته لا يحل تعجيل حقه فكذلك لا يحل تعجيل الحق الذي عليه لأنه لا يحل به ماله يعني لو كان له هو مال على شخص آخر فمات. فهل يسوع للورثه يقولون عجل اعطنا حق مورثنا يقول مورثكم يحل حقه في شوال تعالوا الي في شوال اعطيكم يقول اعطنا اياه نحن في رجب الان يقول له ما تستحقونه لو حي ما استحقه فاذا مات أنتم لا تستحقونه فقال كما أنه لا يعجل حقه إذا مات فكذلك لا يعجل الذي عليه إذا مات فلا يحل به ما عليه كالجنون لو كان رجل عليه حق دين مثلا ثم جنة وهو حي وهذا الحق الذي عليه مؤجل يقال أعطونا الحق المؤجل لأن الرجل أصبح مجنون الآن نقول لا وليه يقول لا نسلمكم منه ريالا واحدا حتى يحل فالجنون لا يحل الحق الذي عليه ولا يحل الحق الذي له يستمر لأن المجنون ينوب وليه منابه، الميت ينوب وارثه منابه. نعم. والثانية يحل لأن بقائه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة والثانيه يعني الرواية الثانية على الإمام أحمد قال يحل إذا مات الميت وعليه دين مؤجل في شوال ومات قبل رمضان قال إذا مات حل إذا مات نقول حل الأجل لما يرحمك الله قال تعليل هل من دليل يقول ما عندي دليل وإنما أعلل في مصالح في مصلحة للأطراف الثلاثة استحسان ومصلحة للأطراف الثلاثة منهم الميت والوارث والغريم صاحب الدين كلهم يستفيدون من التعجيل لما نؤخره يقول نعجله لما في ذلك من المصلحة للثلاثة الأطراف بين لنا يرحمك الله ما هي مصلحة الميت في تعجيل الدين نعم قال هو معلق بدينه حتى يقضى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الدين وعظمه وأنه لا ينبغي أن يتساهل فيه لما قدم بين يديه ميت ليصلي عليه سأل عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أول الإسلام سأل هل عليه دين قالوا نعم عليه درهمان أو دين قال صلوا على صاحبكم عليه الصلاة والسلام لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعه وهو مقبول الشفاعه فإذا كان مقبول الشفاعه فلا ينبغي له أن يشفع في شيء شبه أنه لا يقبل منه وقال صلوا على صاحبكم وليعطي الأمة درس يستفيدون منه ما بقوا ما يتساهل الانسان في حق العباد في الدين قصوا على صاحبكم الرجل عليه دين درهمان او ديناران يحرم من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعم لان حق العباد مبني على المشاحه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ومن اخذ اموال الناس يريد أداها يعني ضروره حاجه ملحه وهو عازم على الاداء أدى الله عنه فقال صلوا على صاحبكم يعني لا اتقدم بالصلاه عليه لانه مدين فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شفقة بعضهم على بعض وحرصهم على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت ولا يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعرضون ويحرصون لأن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في داره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاستأذن قائلا السلام عليكم فرد عليه الرجل قال عليكم السلام فقال عليه الصلاة والسلام ثانية السلام عليكم فرد عليه الرجل السلام سرا ثم سلم الثالثة فرد عليه الرجل سرا ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقطع عن الرجل السلام فزع أين الرسول فخرج في اثره مسرعا فإذا هو قد ذهب فتبعه وقال يا رسول الله ما خفي علي سلامك وأنا أرد عليك لكني أحببت أن تزيدنا أن تزيدنا من السلام فبين صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا سلم ثلاثا فلم يؤذن له فينصرف لا ينبغي له أن يلح ولا أن يحرج صاحبه أو يقف الباب أو يجلس كالحارس على الباب ونحو ذلك إذا استأذن فلم يؤذن له ينصرف فهذا الصحابي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ويرغب منه ان يزيد والاخر رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنازه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله الى اخر الدعاء فيقول حتى تمنيت ان اكون انا هو فمنه أن يكون هو الميت ليحظى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على صاحب الدين الذي عليه دين قال يا رسول الله ما علي يعني لا تحرم أخي هذا من صلاتك وهو أخوه في الإسلام ما ليس بأخيه في النسب الديناران أو الدرهمان علي فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى ثم قابله فقال ما فعل الديناران أو الدرهمان قال إلى الآن ما سددهما ثم قابلهما ثاني قابله ثانيا فساله هل سددت أعطيت الحق صاحبه قال نعم قال الآن بردت عليه جلدته او الان بردت عليه جلدته وقال عليه الصلاة والسلام المرء مرتهن بدينه حتى يقضى عنه فيقول الامام احمد رحمه الله في الرواية الثانية يعجل سداد الدين لما يرحمك الله قال لاجل براءة ذمة الميت هذا مرغوب فيه فلذا يستحب بل يتعين على البار بمورثه وغيره انه بعد الوفاة مباشرة يسارع في سداد الدين حتى لو لم تصفى التركة وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى كالزكاة مثلا والكفارات والنذور او للدولة كقرض من القروض مثلا او للافراد لأي فرد من افراد المسلمين فمن حق الميت على الوارث ان يبادر بسداد دينه حتى لو لم تصف التركة من فيه خير من الورثة يقرض يقرض التركة ويسدد الرجل ماله ويكون ماله هو في التركه هذه فائده في تعجيل الدين وهي براءه ذمه الميت وفيه مصلحه للوارث لان الوارث اذا ورث من مورثه اموال قيل له انتبه لا تتصرف في شيء منها حتى تسدد الديون دين مثلا يحل في محرم القادم يقال للورثة انتبهوا لا تتصرف بشيء من التركة حتى تسدد الديون الى متى نصبر الى محرم نصبر الى محرم وما بعد محرم حتى تسدد الديون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما توفي والده الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه حقوق للناس كثيرة لأنه يتقبل الأمانات للناس من كان عنده شيء ثمين جاء إلى الزبير ليدعه إياه فيقول له الزبير إني أخشى عليه الضياع ولكنه يكون قرضا يعني يكون في ذمتي فيقول صاحبه هو قرض فصار عليه حقوق كثيرة ولما نظر ابن الزبير في المال إذا المال قليل ما يفي في ظن في الحقوق وقد وصاه أبوه قال له إذا انتبه لديني يا ولدي انتبه لديني وإن شق عليك شيء أو وقعت في ضيق فقل فاستعن بمولاي يقوله الزبير لابنه عبد الله استعن بمولاي يقول ما كنت تصور ان ابي له مولى لان ابي الزبير من العوام من قريش من سادات العرب فما كنت اتوقع ان لابي سيد يعني مولى معتق فقلت له يا أبي ومن مولاك قال مولاي الله يقول عبد الله بن الزبير فما وقعت في ضيق أو شدة إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه فيتيسر ويقضى الدين بإذن الله الإيمان العميق من الوالد والولد والتوجه إلى الله جل وعلا والاعتماد عليه ييسر لهما أمورهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا فيسر الله سداد الدين كله جاء أولاد الزبير وهم كثر ومن زوجات شتى ومتنافرون حتى بعضهم مخاصم لبعض يقولون لعبد الله اقسم بيننا قال والله لا اقسم بينكم حتى يمر علي اربع سنين ونادي في الموسم من له على الزبير شيء فيحضر يقول اربع سنين كفيله لان المسلم غالبا ما يتأخر عن الحج اربع سنين اما ان يأتي في السنة الاولى او السنة الثانية او السنة الثالثة او السنة الرابعة لان من لم يأتي في السنة الاولى من وفاته الغالب انه يأتي في السنة الاخيره في السنة الرابعة يكون له مضى خمس سنين ما حج ما يتأخر حتى ينادي في الموسم من له حق على الزبير فليحضر حتى اسدد حق دين أبي كله هذا الولد البار ما انقسم التركة وما أعطى إخوانه شيء حتى أبرأ ذمه والده ولا يقول للدائن اذهب حقك عند أبي بالمقبره اذهب إليه فطالبه ونحو ذلك مما يقوله بعض الأشخاص فتعجيل الدين فيه مصلحة للوارث كما أن فيه مصلحة للمورث فيه مصلحة للوارث حيث أنه يتصرف في التركة إذا سدد الديون التي على مورثه تصرف في التركة وأما قبل سداد الديون فيقال له انتظر لا تتصرف في شيء ومصلحة للغريم في تعجيل حقه بدل ما حقه سيأتي في شوال او في محرم وقت المحل يعطيها الان ليستريح ثم ان التركة عرضة للذهاب للتلف للسرقة كانت تسرق لكساد القيمة إن كانت من ذوات القيم والعقار ونحوها قد يعرض لها ما يعرض فالمبادرة في هذا مصلحة مصلحة للميت براءة لذمته ومصلحة للوارث في التصرف التركة ومصلحة للغريم في إعطائه حقه ومصلحة لحفظ للتركه خشيه التلف أو الذهاب أو أن يعرض لها ما يعرض فهذه الرواية مبنية على هذه الخطوات من الاستحسان أنه يستحسن المبادرة لهذا نعم والثانية والثانية يحل لأن بقائه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمين مليء أو رهن يفيء بالحق إن كان مؤجلا وفي وعلى كلتا الروايتين رواية التي تقول لا يحل المعجل والرواية الاخرى التي تقول يحل المعجل يتعلق الحق بالتركة فرق بين تعلق الحق بالتركة وتعلق الحق بالذمة تقدم لنا أن الذي له دين لم يحل وصفيت أموال المفلس الدين الذي لم يحل متعلق بماذا بذمة المدين والمدين حي له ذمة وبما انه أفلس الآن ثم سددت بعض الحقوق التي عليه وصفيت تركته واطلق سراحه وضع الحجر عنه فبدا يتصرف يبيع ويشتري فيسوق الله له رزق فلا يقال ان الدين يذهب الذي لم يحل ما يبقى له شيء ياخذه لا ذمه الرجل موجوده وصالحه وعامره ويمكن يسوق الله له صفقة تجارية يربح فيها ما يسدد به جميع ديونه أما في هذه الحال حال الموت ما في ذمه انتات فالحق يتعلق بماذا؟ بالتركة ما نقول يتعلق بذمة الميت لا ولا نقول يتعلق بذمة الوارث لان الله جل وعلا يقول ولا تزر وازره وزر اخرى والوارث قد ما يجد شيء من المعن المورث فنقول سددوا دين ابيكم لا ما يلزمهم الا تبررا واحسانا لكن اذا كان على الميت ديون وما خلف شيئا وخلف ورثه اولاد بنين وبنات ما نقول لهم اجمعوا من أموالكم ما تسددون به دين والدكم ما يلزمهم، وإنما يحسن هذا يحسن هذا من الاستحسان ومن البر لكن البر شيء والإلزام شيء آخر فما يلزم الوارث بالسداد ولا يقال إن الحق تعلق بذمة الوارث لا ذمة الوارث بريئة ان وجد مالا سدد منه وان لم يجد مالا فلا يلزمه وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركه كتعلق الارش بالجاني تقدم لنا ان ارش الجنايه يتعلق برقبه الجاني ولا يطالب السيد بجناية صدرت من رقيقه وإنما يطالب بقيمة الرقيق قال يباع الرقيق ويسدد المال الذي عليه بسبب الجناية منه من رقبته من قيمته ويمنع الوارث التصرف فيها يقال, يقال للوارث احذر لا تتصرف في شيء من التركه لما أليس التركة أبي أو أخي نقول نعم لكن تعلق بها حقوق الآخرين سدد حقوق الآخرين وتصرف لكن قبل أن, ان تسدد لا ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم. يعني أراد أن يبيع شيئا ما. يأتون لصاحب الدين يقولون نريد نبيع البيت. تأذن ولا لا. نريد أن نبيع الأرض الفلانية. تأذن ولا لا. إن أذن بيعت وإن لم يأذن فلا. يقول حقي متعلق فيها. ما يصلح تبيعونه وتاخذون قيمتها وتتقاسمونه وأنا وين حقي إذا أذن وقال لا بأس بيعوا هذه الأرض وحقي مضمون في العقار الآخر وهذه الأرض بيعوها وأنفقوها على أنفسكم ما دمتم في حاجة يصح إذا أذن وإذا لم يأذن لا فلا يباع شيء من التركة لأن دينه تعلق ب التركة كلها لا بجزء منها ويمنع الوارث التصرف فيها الا برض الغريم او توثيق الحق بضمين ملي يأتي شخص ما ويقول حقك على الميت عندي واسمح للورثة يبيعون يقول نعم لا باس ما دام أنك ضامن لحقي إذا حل بعد شهرين أو ثلاثة أشهر فأنا أسمح لهم ما علي منهم فالضمين ملتزم بأن يدفع الحق للدائن الذي هو الغريم أو توثيق الحق بضمين ملي أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا يقولون مورثنا خلف اموالا عقار وانت لك حق نريد ان نبيع اموال مورثنا بعضها فيقول لا تبيعونها وتتقاسمونها من يسددني ديني انت يا فلان تضمنه انت يا فلان تضمنه يقول لا اذا ما ارضى يقولون هناك ما يؤكد ويثبت وصول حقك اليك لا ضمين وانما نجعل هذه الارض رهنا بيدك حتى تسلم حقك نجعلها رهن بيدك ننظر الدين الف ريال الارض إذا عرضت في السوق ما تساوي إلا ثمانمائة ريال يقول لا ما ارضى أعطوني شي يفي بحقي إذا بعنا الأرض بثمانمائة ريال واعطيتوني إياها وبقي لي من يسددني الباقي لا قالوا إذن نعطيك هذه الأرض تساوي ألف وخمسمائة ريال تكون رهنا معك يقول لا باس بيعت هذه الأرض ماذا يأخذ الغريم الفه والزايد يرد على الورثة يقول ما أرضى تعطونني شيء أقل من حقي أعطي